أحسن الله ليكم، مبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم ووفقكم للحق وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين هذا سائل يقول ما حكم مشاركة, مشاركة رجل ماله أو بعض ماله مصدره قرض بنكي ربوي علما أن هذا المبتلى يريد التوبة من هذه المعصية اولا قبل الإجابة على هذا السؤال أحب أن أنبه وأذكر أنه غدا الاثنين بعد طلوع الشمس في مثل هذا الوقت قريبا منه تقام صلاة الاستسقاء في هذا المسجد وفي بعض المساجد وحاجة الناس إلى الغيث والمطر باتت في وقتنا هذا ضرورة ملحة وحصلت أضرار كثيرة جدا لأصحاب الماشية واصحاب الزروع تضرروا أضرارا لا يعلمها إلا الله جل وعلا ومن يعيشون في المدن ربما بعضهم لا يشعر بهذه الأضرار ولا يعرفها والمسلمون يدا واحدة في امالهم وآلامهم مثلهم مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر ولهذا ينبغي أن يكون هناك تواصي وتعاون أن نحضر هذه الصلاة بخشوع وخضوع وصدق مع الله تبارك وتعالى وحسن إقبال عليه بالدعاء لعل الله سبحانه وتعالى يغيثنا ولهذا ينبغي أن نتعاون وأن نتواصى وأن غدا أنفسنا وأن نحث الأولاد والجيران حتى نشهد هذه الصلاة سواء في هذا المسجد أو في بعض المساجد التي تقام فيها صلاة الاستسقاء تعيد السؤال يقول ما حكم مشاركة رجل ماله أو بعض ماله قرض مصدره قرض بنكير ربوي علما أن هذا المبتلى يريد التوبة من هذه المعصية المال الربوي والتجارات القائمة على الربا ممحوقه البركة كما قال الله سبحانه وتعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات في ممحوقه البركة ولا ينبغي الإنسان أن يغتر بنماء المال السريع في لحظات بأن هذا دليل على صحة هذا الربح وأنه وأن فيه البركة وكم خدع كثير من الجهال بمثل هذا النماء السريع للمال بينما هو محق لبركة المال وعندما تمحق البركة يتضرر الإنسان وكل جسد قام على في فالنار اولى به وقليل من المال مبارك خير للإنسان من كثير لا بركة فيه قليل من المال مبارك خير من كثير من المال لا بركة فيه ولهذا من يتعاملون بالتجارات القائمة على الربا لا يجوز الإنسان أن يشارك معهم أو أن يساهم معهم أو أن يتعاون معهم لا بكتابته ولا بشهادته ولا بغير ذلك من أنواع التعاون لعن الله الربا وآكله وموكله وكاتبه وشاهديه كل هؤلاء يعمهم اللعن والعياذ بالله نعم صلى الله إليكم يقول في سؤال الثاني وهل التماس الدعاء من الغير فيه قدح في التوكل؟ من يطلب الدعاء من الغير يطلبه على المعنى, المعنى الذي سبق إضاحه وهو انتشار الخير في الناس وقد جاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى وكل إلى ملك إذا, إذا دعا الرجل لاخيه بظهر الغيب يقول ولك بمثل ذلك فدعاء المسلم لإخوانه وانتشار الدعاء تعال المسلمين بعضهم لبعض هذا من الأمور العظيمة المطلوب انتشارها بين أهل الإسلام فإذا قصد مثل هذه المعاني أن ينتفع وأن ينتفع أخاه وأن ينتفع عموم الناس فهذا لا يقدح في التوكل وهذا السهل يقول من هو عبد القادر الجيلاني وأيضا ابن عربي وما تقولون عن كتاب دلائل الخيرات ومؤلفه عبد القادر الجيلاني هذا رجل كان عنده قدر من العلم وقدر من من العبادة لكن البلاء الكبير الذي يتعلق بشخص هذا الرجل جاء من الأتباع جاء من الأتباع فجعلوا هذا الرجل أو أعطوا هذا الرجل ولا سيما بعد موت من الخصائص والصفات والأمور التي لا تليق إلا بالله سبحانه وتعالى وأصبحوا يتقربون إليه بالقربات التي يتقرب بها المسلمون إلى الله عز وجل بل في بعض المناطق يخصص أيام في, في, في السنة تذبح النذور يتقرب بها لعبد القادر الجيلاني وعبد القادر الجيلاني وغيره من من كانوا على الصلاح أو على الاستقامة لا يرضون ذلك ولا يقبلون به وله كتاب مطبوع اسمه الغنية في بعض مضامينه تحذير من مثل هذه الأمور ونهي عنها ودعوة للاتباع لكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام وله في مثل هذا المعنى كلمات جميلة ومفيدة لكن البلاء كما قلت من الأتباع ومن الغوغة والعوام والجهال الذين أخذوا يتعلقون بقبره ويستنجدون به ويدعونه من دون الله ولهذا في بعض كتب الذكر والدعاء قائمة على الاستنجاد بعبد القادر الجيلاني يا جيلاني يا عبد القادر أنقذني ادركني إلى آخرة هذه أمور لا يقرها عبد عبد الجيلاني ولا يقرها علماء المسلمين قبله ولا بعده. هذا كله كلها حقوق لله جل وعلا لا يجوز أن تصرف إلا لله ولا يجوز أن يتقرب بها إلا إلى الله سبحانه وتعالى وأما ابن عربي ويوصف عند أهل العلم بابن عربي النكرة تمييزا له عن ابن العربي المعرفة وهو من علماء المالكيه ابن عربي النكرة هذا رجل معروف عند أهل العلم من أهل السنه وقال الحق انه رجل صاحب ظلال وصاحب أباطيل وصاحب خرافات وله كتب مليئة بالأباطيل فهذا رجل يجب أن أن يحذر منه ويحذر من من كتاباته وما من الدعات الباطلة التي بثها في كتبه ولا يزال بعض كتبه موجودة لا يزال بعض كتبه موجودة والرجل مات من مئات السنوات ولا, ولا, ولا نتحدث عن شخصي لا, لا, لا, لا نتحدث عن شخصي وإنما نتحدث الآن عن كتب موجودة بين الناس لهذا الشخص مليئه بالسموم ومليئه بالأباطيل ومليئه بالضلال وبعض هؤلاء الذين عاشوا على الضلال من الله عليهم بالهداية في آخر حياتهم وتابوا بينهم وبين الله والله يقبل توبة من تاب لكن كلامنا الآن عن كتب موجودة بين الناس فيها سموم وفيها ضلال وفيها باطل وفيها من العقائد الشركية والعقائد الزائفه ما ما يجب على كل مسلم أن يكون منها على حذر والأمر الثالث في في السؤال السائل ما هو كتاب كتاب دلائل الخيرات هذا كتاب الف في الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الباب باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا نحتاج فيه لا إلى دلاء الخيرات ولا إلى غيره لأن النبي صلى الله عليه وسلم بينه لنا أتم البيان وأوضحه أعظم الإيضاح جاء في غير ما حديث أن الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك خالت تقولون اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فعلمنا صلوات الله وسلامه عليه كيف نصلي عليه وصحابه رضي الله عنهم كانوا يصلون عليه صلى الله عليه وسلم كما علمهم وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكتاب دلائل الخيرات في أنواع من الصلوات مخترعة لا يجوز للمسلم أن يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بها أشياء مخترعة وأشياء فيها غلو داخل تحت قوله عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم فإنما أنا عبد ففي إطراء وفي ألفاظ أيضا جاءت الشريعة بالنهي عنها والمنع منها مثل قوله في في في دلاء الخيرات اللهم صل على محمد ما شدت العمائم وناحت الحمائم ونفعت التمائم هكذا يقول ونفعت التمائم النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعلق تميمة فلا أتم الله له وهذا يصلي عليه ويقول ونفعت التمائم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من تعلق شيئا وكل إليه ومن تعلق تميمة فلا أتم الله له وقال إن التمائم والتيولة والطيره شرك وهذا يقول اللهم صلي على محمد ما نفعت التمائم ومثل هذه الأشياء موجودة في كتاب دلاء الخيرات وأشد منها ودونها ويجمع ذلك كل الغلو والإطراء الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أردت أن تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام فصل عليه كما علمك تقول اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد وليكن مسك الختام الصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام